وتلك معجزة المختار، معجزة المختار، كرّم جو بها إله عظيم الشان مقتدر. وتلك معجزة المختار وتلك معجزة المختار وتلك معجزة المختار, المختار كرّمغو بها إلهنا عظيم شان فلالهواء فواء عند من عرف وللمكان مكان عند من نظر فلالهواء فواء عند من ولا المكان مجان عندما النار أرض يا سيدي يا رسول الله يا خير خلق الله يا رحمة المهد فلا الهواء هواء عند من عرق ولا مكان عند من نظر